ولا يزاره الذين كفروا في هدية منه حتى تأتيهم الساعة فبقتا أو يأتيهم عذاب يوم عظيم فالمنق يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ لِسْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ نَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ زِقِينَ وإن الله العليل حديد ذلك ومن عاقب بمثل ما به ثم قبي عليه ثم قبي وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما إن الله لقيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الناس